أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله من الرحمن ش ي الرحيم عليكم أن ل ا تشركوا به شيئا وبالوالي لنقتلوا اولادكم من إ م ل ا ق نحن نرزقكم واياهم ولا ل ا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ف س التي حرم الله إلا حرم ولقد جاءتكم ولقد ا ء ت ك م ب ولقد جاءتكم ولقد ج ا ء ل ك م تقربوا مال ا ل ي س ي م الا بالتي هي أ ح س ن حتى يبلغ أ ش د ه واوفوا الكيل والميزان لا نكلف نفسا الا اسحها و إ ذ ا ق ل ت م فاحذلوا ولو كان ذا ق ر بسم الله ا ل ك ح م ت ا ل ر و ن م لا تقتلوا أ و ل ا د ك م من إ ل ا ق نحن نرزقكم و إ ي ا ه م ولا تقربوا ا ل ف و ا ك ع ي ش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتل النفس التي حرم الله ولا تقربوا ما لليس o <laughs> h 「おい وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستحيما فاستبعوا 「そんなこと言って اتينا موسى الكتاب تماما تماما على الذي احسن وتفصيلا فاتبعوا ه و ت ا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون you、mm -hmm. ل ف ض ي ا ل د ك ت ا ت ن ا ب ل س ي ياتي ربك أ و ياتي بعض آ ي ا ت ي いい。A bad أ و ي أ ت ي ربك أ و ي أ ت ي ر بعض ك أو يأتي ب آ ي ا ت ربك, أو يأتي ربك, أو يأتي بعض آيات ربك <تصفيق> قل انتظروا ياتي ربك او ياتي بعض آ ي ا ت ربك قل انتظروا بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه ف ل ه Thank you.